بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يُولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاتق إذا وقب ومن شر نفاتات في العقب ومن شر حافد إذا حتد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب مني ملك الناس إله الناس من شر الوسوى في القناة الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة